الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه, <الذي> باركنا حوله> <لنريه> من آياته إنه هو السميع البصير وآتينا موسى اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح <إن> كانعَ بَدَ شَك وَقضَين إ بَ إ الصرائلَ فيكِتَ ب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلافا نقم دن کل ددن ک سم اقسم پوشی کم انس تم فرغ وليأدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليأدخلوا كما دخلوه أول أَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا نلی کو مل baby <laughs> ویو نو دعن جانئی لگ فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل وقل بو کو لو یو ملک مک گومن سور اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفِينًا بِنَفْسِكَ أَوْ مَا لَيْكَ حَصِيفًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فحقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون كن في ربك عباده خاف الی منگ اف گ